يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في ثواء الجحيم قالت الله إني كستلت ربي ولو لنعمت ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِي إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْفَازُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَا فَلِيَعْمَلِ الْعَامِلُ أذلك خير نزلا أم شجرة الزكوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تقود في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوت الشياطين فإنهم لا آكلون منها فما لئن منها البطود ثم إن له معليها لثوبا من حميم ثم إن مرجعهم ل إلى الجحيم إنهم ألف أباهم ضم